يا سلام هل وزين بسير عام سلام يا سلام يا صبيت البراري ادعي لي يا خداري غرومي يا صبيت البراري ادعي لي يا خداري رومي رومي قومي في ديره وتعالي الديل شبال يطفي ناري يا ليل هو الوزين بسطر عام قوم يا صبي البراري jaribu فنيا جميلة ترقص فنيا جميله ترقص فنيا جميله ترقص فنيا جميله, فنيا جميلة, فنيا جميلة في كل مدينه لود لبود العشير وخدود التطوي مع المسيره يا لالهون والوزين بس درعامه ترقيس فنيه جميله ترقيس فنيه كميلة الرجيز فانيا كميلة اعظمت في كل دبيلة بنودنا بنود العشيرة وخدود انتضي مع المسيرة يا Sana, bil muziki mstaaraba. Sana, ya السلام يا سلام. سلام يا سلام. سلام يا سلام. Oh